رقم 9 يؤدي رفض الخضوع الى اجراء اثبات الحاله الكحوليه الى خطيه ماليه اقصاها يؤدي رفض الخضوع إلى اجراء إثبات الحالة الكحوليه إلى خطية ماليه اقصاها 500 دينار ا N'am, bé, l'è.